ya la ya la la ya la ya la kanak mqafiya asa rbi yarak wkanaktibni far habiya ganatiya kanak mqafiya asa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 تطري علي صاحبي في صلاتي واش رايك اني بالوفا تحداك تطري علي صاحبي في صلاتي لا تقول واش طراك واقول طراك طيفك يجيني يا الغلا اتي لا تقول وش ضرك واقول ضرك طيبك يجيني وغلافي مباتي بلتني بالحب والله تبلاك وانا ترى مشفي ولا قفك فاتي بلتني وانا ترامش بي ولا قفت شفاتي لبيه يا الغراه ويا مزيان فيك قلت لك يا حياتي لبيه يا الغراه ويا مزيان شفاك شوي فيك ويلي على شوفك وقربك ولا ماك تبصم على زينك جميع البنات ويلي على شوفك وقربك ولا ماك تبصم على زينك جميع البنات ما تعرف الا سم حتى حكاها كانه سكر نباتي ما تعرف الله سمنا بهنا حتى حكاها كانه سكر نباتي ما هي بنكي